انا <laughs> نمت ينفو بحرو بردنا كلكم قبلة جي ورتايا جي هم ترشاوي تاريخون لارو بردنا هر زيدا وحش ينفو بحرو بردنا كلكم ارزيد وحشاً في بحر كريم ددن لارو بردن هر زيدا وحشا په بحروبردنن لكم قبلادا زنانو ماتدا يا کل کوم قفلا ده پودر اخلاص په پو میړه نه لارو ګرځیننن هر زیده وحش ان په بحرو بر دیننن کل کوم قفلا ده دپلر نیکه زي هر زيد وحش شام کو بحر وبردنن کلا کم قبلاد ورتا وردا کڑے دایبرتن دک درسنلار وبردنن ہر زیدہ وحشام کو بحر وبردنن کلا کم قبلاد زوانا نو ماتره دا یو درزند نو نلار هر زيدا وحشان په بحر وبر دینن کلا کوم قفلا دغزنه په بچانو لار ہر زیدا وحشیاں په بحر بر دینن کلا کوم قبلا د دشمن خوړل کستون لار او بر دینن هر زیدا وحشیاں په بحر بر دینن کلا کوم قبلا زوانو هر زيده وحش ينف بحر بردنن كلا كما قبلادا دغ وعده خيدر يدلار بردنن هر زيده وحش هار زيدا وحشيان فبحره بردنا كلك موقبل هذا زوانانو مات ليدا ياهود زيدانو نالاره بردنا هار زيدا وحشيان فبحره بردنا كلك موقبل lakam o qabladan